أن بعد وإما في داء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبل بعضكم ببعض.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 يا صرّكم ويتّبّت أقدامكم والذين كفروا فتعسّلهم وأضلّ أعمالهم ذلك بأنّكم كنّوا ما أنزل الله فأحبّط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كيف فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 كما زُجِنَ لَهُ سَوْعَ عَمَلِهِ كَمَا زُجِنَ لَهُ سَوْعَ عَمَلِهِ وَالتَّبَعُ وَالتَّبَعُ أَخْوَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وعد المتقون لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من نبَنِ اللَّمِيَّ تغيّر طعمُهُ وانهار من خمرِ اللَّذَّةِ للشَّارِبِينَ وانهار من عسلِ النُّصْفَعَةِ ولهم, ولهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل الثمرات هم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقو وسقو كمن هو خالد في nari wasqu wa فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آمنوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظنون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطه، فقد جاء أشراطه، فإن لهم إذا جاءت ذكراتهم، فعلم أن استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم رضي ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المقشج عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله فلو صدق الله لكان خيرا لهم فإن لعسيتم إنت ولايتم أن تفسدوا في الأرض فإن لعسيتم إنت ولايتم أن, أن في الأرض أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الذين ارتدوا على أدبالهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملا لهم لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كلموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائك لائكة يضربون وجوعهم أدبارهم ذلك بأنهم متبوع ما أشط الله وكله لضواره وكله لضواره فأحبط أعمردهم أم حسب الذين في قلوبهم منض ألا يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأرى إنهم ولو نشاء ولا اميناكم ولو نشاء ولا ريناكم فنعرفتم بسيماهم ولتعرفن قوم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبل وأخباركم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول. وشقرو صونا بعد ما تبين لهم الهداية ضر الله شيئا لين ضر الله شيئا وسينحط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدعوا سبيلا لله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار عليهم يغفر الله لهم فلا تهنوا وتلعوا الى السم وانتم الاعلون والله معكم والله معكم لين يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان يؤمنون وتتقوا ياتيكم اجوركم ياتيكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالفونها فيحفكم تبخرا ان يسالكمها فيحفكم تبخرا ويخرج اضوانكم ويخرج اضوانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغلي وأنتم الفقراء والله الغلي وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْتِ الْقَوْمُ مِنْ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ ثُمَّ لَا يقولوا أَمْثَالَكُمْ